الذين كفروا منهم لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوون الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسل وأمه صديق كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنا يخفكون قُلْ لَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا دَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ